「ここまで」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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ب ف ا ت ت ف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 ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخلون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون و ح ش ر و ا الذين ظلموا و أ ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إ ل ى صراط الجحيم وقفوهم إ ن ه م م س ؤ و ل و ن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 ويقولون أ ئ ن ا لتاركوا آ ل ه ت ن ا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م لذائق العذاب ل ل ي م وما تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون إ ل ا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم ب ك أ س من معين بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينسفون وعندهم قاصرات ا ل ط ف ع ي ن كأنهن ب ي ض مكنون ف أ ق ب ل بعضهم ع ل ى ب ع ض ي ت س ل و ن ق ا ل ق ا ئ ل م ن ه م إ ي ك ا ن لي قرين ي ق و ل أئنك ل م ن ا ل م ص د ق ي ن أَيْذَا موسوعه ت ن ا ك ن ا ا ت ر ب النابلسي م ا م د ي و ن ق ل ت للعلوم الاسلاميه ط ع ر ه فِي و ا ا ء قال تالله إ ن ك ت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أ ف م ا نحن بميتين إ ل ا موتتنا ا ل و ل ى وما نحن بمعذبين إ ن هذا لهو الفوز العظيم ل م ث ل هذا ف ل ي ع م ل ا ل ع ا م ل و ن أذلك خ ي ر ن ز ل ن ا ا شجرة ل ز ق و م إ ن ا ل ن ا ه ا فتنة ل ل ظ ا ل م ي ن ن إ ه اسماء شجرة الله ا ل ج ح ي م طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إ ن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إ ن مرجعهم لالى الجحيم إ ن هم الفواباءهم ضار ع ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 ثم أ غ ر ق ن ا الاخرين و إ ن من شيعته لابراهيم إ ذ جاء ربه بقلب سليم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 موسوعه ل ي م النابلسي ا ن ف ل ل ع ل و ا إ ل ا س ل ا م ي ه قال أ ت ع ب د و ن ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ب ن و ا له بنيانا ف أ ل ق و ه في الجحيم ف أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ل س ف ل ي ن وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي اذبحك فانظر ماذا تري قال يا أ ب ت افعل ما توم ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما َََّ أ َ س ْ ل َ م ا وتله َََُّ للجبين ََِ وناديناه ََََُ أ ايا َِ ب ر َ ا ه ِ ي م َ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ن و ف د ي ا بذبح ع ظ ي م و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م ع ن ى إبراهيم. كذلك نجزي ا م ح س ن ن إنه ي من ع ب ا د ن ا ا ل م م ؤ ن ي ن ن و ب ش غ ا ه ب إ س ح ا ق ن ب ي و م ن ا ل ص ا ل ح ي ن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 وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه م ا من عبادنا المؤمنين و إ ن إ ل ي ا س لمن المرسلين إ ذ قال لقومه ألا ت ت ق و ن أ ت د ع و ن ب ع ه ا ل ن ا ب ل ق ي ن ا ل ل ه ربكم و ر ب آ ب ا ئ ك م ل ا ل ي ن ف ك ذ ب و ه ف إ ن ه م لمحضرون ل إ ا ع ب الله د ا ا ل م خ ل ص ي ن و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن سلام ع ل ى آل ي ا س ي ن إنا كذلك نجزي كذلك ر ر م ح س ن ي ن ن إ ه من ع ب ا د ن ا ا ل م ؤ م ن ن ي و إ ن ل ط ا لمن المرسلين إذ ج ن ا ه وأهله أ ج م ع ي ن إ ل ا ع ج و ز ا ف ي الغابرين ثم م و س َ ع ه ا ل ن ا ب ل ِ ي ل َ ع ل و ِ ا ل ا س ل ا م ي ِ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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى مائه الف لو يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين موسوعه م النابلسي ب للعلوم الاسلاميه م ن إفكهم ل ي ق و ل و ن ولد ا ل ل ه و إ ن ه م ل ك ا ذ ب و ن أصطفى ا ل ب ن ا ت ع ل ى ا ل ب ن ن ي ما ل ك كيف ك م م ت ح و ن أ ف م ا ل ك ا س ل ط ا ن م ب ي ن فاتوا بكتابكم إن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 إلا له م ق ا م م ع و م و إ ن ا ل ن ح ن ا ل ص ا ف و وإنا ن ل ن ن ح ا ل م س ب ح و وإن كانوا ن ل ي ق و للعلوم و ن و ن ن ن د ا ذ ن ا ل أ و ل ل ي ن ن ك ا عباد ا ل ل ه ا ل م خ ل ص ي ن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 صباح الهدى ش ر ي ه دعويه غير ب ربحيه ذات ل ع مضمون و اجتماعي ر ل ل ا ل م ن